ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب وترتقبوا